فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يومئذ يَوْمَ إِذِ يَوْمُ النَّاسِيرِ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَلِلِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَمْدُوداً وَبَنِينَ شُهُوداً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 وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً للذين كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا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 لفضيله الدكتور محمد